وأشهد أن ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل هذا هو المجلس الثالث من مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام واليوم إن شاء الله عز وجل مع بداية هذا المجلس هذا السؤال بين كيف حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم في شبيبته من أقدار الجاهلية الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم صغيرا وشابا وحفظه كبيرا صلى الله عليه وسلم من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أن الله صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصمام والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني جار لخديجة حدثني جار لخديجة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة هذا جار من جيران النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وهو يقول لخديجة أي خديجة والله لا أعبد الله أبداً والله لا أعبد العزة أبداً قال فتقول خديجة حل العزة أي صف ونعت العزة قال كانت صنمهم التي يعبدون ثم يضجعون أي هذا صنم من أصنام الجاهلية كانوا يعبدونه ثم بعد ذلك ينامون وهذا الحديث حديث صحيح اسناده صحيح كما ذكر الشيخ شعيب الأمنوط ورجاله ثقات رجال الشيخين غير جاري خديجة فلم يروي إلا هذا الحديث الواحد وهو صحابي والصحابي جهالته لا تضر جهالة الصحابي كما هو معروف عند المحدثين لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول زكاهم الله عز وجل فلا ينظروا في حالهم بخلاف من بعدهم من التابعين وغيرهم كما هو معلوم ومن حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب كان لا يأكل ما ذبح على النصب أي على الأصنام ووافق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك زيد بن عمر ابن نفيل. هذا الرجل كان على الحنيفية السمحة كان على دين إبراهيم كما في البخاري من حديث أثماء أنه كان يطوف حول الكعبة ويقول يا معشر قريش والله ما أعلم أحدا منكم على دين إبراهيم غيري وكان يحيى الموؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يائد ابنته اعطنيها أنا أكفيك مؤنتها فهذا الرجل وافق النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته في أنه كان لا يأكل ما ذبح على النصر ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمر ابن نفيل بأسفل بلده وبلده واد في طريق التدعيم إلى بكة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أي قبل البعثة فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة سفرة عليها طعام فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد أي لهؤلاء الناس الذين قدموا له وللنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام قال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه هذا الكلام كلام زيد وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له يعني أن زيد بن عمر كان يعيب على قريش أنهم يذبحون هذه الأشياء لغير الله عز وجل ويقول هذه الشاة أنزل الله عز وجل لها الماء الذي تشربه وأنبت لها الكلأ والعشب الذي تأكله وبع ذلك تذبحونه لغير الله عز وجل وفي تعليق الشيخ الألباني على هذا الحديث قال توهم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله ومن المقطوع به أن بيت محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكل ذبائح الأصنام ولكن أراد الاستيثاق لنفسه والإعلان عن مذهبه وقد حفظ محمد صلى الله عليه وسلم له ذلك وسر به كما ذكر الغزالي في فقه السيرة وأيضا روى البيهقي عن زيد بن حارثة قال كان صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه زيد يقول فطفت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلما مررت مسحت به أي زيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد لا تمسه فقال زيد فطفنا فقلت في نفسي لا لأمسنه حتى أنظر ما يقول قال فمسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى أي عن ذلك قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه أي بالرسالة وأنزل عليه الكتاب وفي تعليق الشيخ الألباني على هذا الحديث قال إسناده حسن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يطوف وكان المشركون يطوفون فكانوا إذا طافوا يتمسحون بهذه الأصنام وهم في طوافهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتمسح بهذه الأصنام بل أنه صلى الله عليه وسلم نهى زيدا عن ذلك كما ذكرنا ومن حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة توفيق الله له للوقوف بعرفة قبل البعثة مخلافة لما ابتدع قومه من رأي الحمص والأحمص هو الشريد على دينه وكانت قريش تسمى الحمص قريش كانت تسمى الحمص وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استقف الناس بحرمكم فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة وكان سائر الناس يقفوا بعرفة وكانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقوف بعرفة كما قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قريش كانوا في الجاهلية في الحج لا يخرجون إلى الحل أي لا يخرجون إلى عرفة كانوا لا يخرجون من الحرم ومعلوم أن منا من الحرم ومزدلفة من الحرم أما عرفة فهي من الحل وبين مزدلفة وعرفة وادي يقال له وادي محسر بردخ بين الحل والحرم وهذا الوادي لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاوزه أسرع لأن هذا الوادي هو الذي أهلك الله عز وجل فيه جيش أبرهة فالذي يحج لابد أن يجمع بين الحل والحرم لابد أن يجمع بين الحل والحرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعتة مع أنه كان من قريش وكما ذكرنا أن قريش كانوا يسمونه بالحمص أي الشديد على دينه والشيطان قد استهواهم وزين لهم أنهم لو خرجوا إلى الحل أو إلى عرفة أن الناس سيستخفون بهم ويستخفون بالحرم فكانوا لا يخرجون من الحرم فكانوا يفيضون من مزدلفة كانوا يفيضون من مزدلفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس في عرفة والدليل على ذلك عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي يعني ضاع منه بعير قال فذهبت أطلبه يوم عرفة قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص أي من قريش؟ فما شأنه ها هنا؟ لماذا يقف ها هنا؟ فإن الحمص أو الحمص لا يقفون على عرفة. فقال فما شأنه ها هنا؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية وثبت في الحديث أنه كامل يقف بالمزدلفة. ليلة عرفه صلى الله عليه وسلم بل كان يقف مع الناس بعرفات كما قال محمد بن إسحاق بإسناده عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل له فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة كان لا يخف مع قومه الذين استهواهم الشيطان بل كان يخرج مع الناس في عرفة وهذا هو الذي جاء بعد ذلك به الوحي من الله عز وجل وقال الله عز وجل ثم فيض من حيث أفاض الناس وقال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فالإفاضة تكون من عرفات إلى مزدلفة قال البيهقي معنى قوله على دين قومه ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولم يشرك بالله قط صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ما بقي من إرث الخليل إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام وكان يعمل بما كان على الحنيفية صلى الله عليه وسلم وأيضا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حفظه بأن تبدو عورته أو يظهر عريانا قال جابر بن عبد الله لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة طبعا الكعبة بنية الكعبة وتاريخ بناء الكعبة تاريخ معروف الكعبة كما هو مشهور عند العلماء أن أول من بناها بناها الملائكة لأبينا آدم وهذا هو مشهور لكن لا نعلم له سندا ثم بعد ذلك جاء طوفان نوح ثم بعد ذلك جاء إبراهيم الخليل بعد أن ترك تركته في هذا الوادي ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم فترك هاجر عليها السلام وترك معها إسماعيل ثم رجع إبراهيم الخليل بعد فترة يتفقد هذه التركه فوجد هاجر عليها السلام قد ماتت ثم وجد إبراهيم ثم وجد إسماعيل عليه السلام قد تزوج فذهب إلى بيته فسأل زوجته فقالت هو ذهب ليأتي بطعام أو ذهب لحاجته فسألها عن حالهم فأخبرته أنهم بشر حال فقال إبراهيم عليه السلام قال لها إذا جاء فأقرئيه من السلام وقولي له غير عتابة بابك فلما جاء أخبرته بذلك ثم قال لها إن هذا أبي وأمرني أن أفارقك فطلقها ثم تزوج غيرها ثم جاء مرة أخرى فلم يجد إسماعيل فسأل زوجته فأخبرته أنهم بخير حال ثم سألهم عن طعامهم فقالت طعامنا اللحم والماء فقال إبراهيم عليه السلام اللهم بارك لهم في اللحم والماء فلذلك أن من كان في مكة واقتصر على اللحم والماء لم تضره أبدا إنسان إذا كان في مكة أو إذا عاش في مكة وكان أكله اللحم والماء فإن اللحم والماء لا يضراه أبدا بخلاف من كان خارج مكة فإن ذلك قد يضره وذلك ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام ثم جاء إبراهيم عليه السلام مرة ثالثة فوجد إبراهيم يضري نبلا تحت دوحة فعلا قام إليه إسماعيل وفعل به ما يفعل الولد بوالده وفعل به إبراهيم ما يفعل الوالد بولده ثم قال إبراهيم عليه السلام لإسماعيل إن الله قد أمرني أن أبني له بيت فقال يا رب فقال إسماعيل عليه السلام يا أبي أطع ربك فقال أو تعينني فقال نعم فجدد إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة ثم بنت قريش الكعبة وذلك كما هو معنى وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كما يذكر أصحاب السير كان عمره خمسة وثلاثون سنة وكانت قريش قد اختصرت في بناء الكعبة على طيب أموالها فلم يستطيعوا أن يكملوا بناء الكعبة فأخرجوا منها الحج والحجر من الكعبة حجر إسماعيل من الكعبة ثم بقيت الكعبة على ذلك إلى عهد معاوية إلى عهد يزيد ثم حدث بالكعبة ما حدث ثم جدد بناءها عبد الله ابن الزبير حينما احترقت الكعبة وتصدعت فقال عبد الله ابن الزبير لما قال له ابن عباس لا تفعل قال لو ان احدكم تصدع بيته او احترق لجدد بنائه ثم استخار الله عز وجل ثلاثة أيام ثم بنى الكعبة وذلك لأنه سمع حديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية أو بشرك لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه وذلك أن قريشا لما أعادت بناء الكعبة جعلوا لها بابا واحدا ليدخلوا من يشاءون ويخرجوا من يشاءون عليكم السلام ثم جاء في عهد ابو جعفر المنصور وكان قبل ذلك الحجاج ابن يوسف كان قد بعث الى عبد الملك وقال له ان ابن الزبير قد بنى الكعبة على رأي اس العدول من اهل مكة فقال له عبد الملك إنا لسنا في طلطيخ ابن الزبير من شيء أما ما زاد من طولها فأقره وأما ما زاده في غير ذلك فأعده إلى ما كان فأعاده إلى ما كان قد بنته عليه قريش فأخرج الحجر وجعل لها بابا واحدا ثم جاء عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور فاستشار الإمام مالك رحمه الله في ذلك في أن يعيد الكعبة كما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الإمام مالك إني أخشى أن يكون بيت الله العوبة للملوك فتركه على حاله فترك حاله إلى يومنا هذا هذا هو ملخص سريع لبناء الكعبة. فمن حفظ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن تبدو عورته أو أن يظهر عريانا قال جابر بن عبد الله لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. طبعا الإذار كان اللبس قبل ذلك كان عبارة كما هو في الحج كما تعلمون عبارة عن إذار ورداء الرداء يستر به النصف الأعلى من الجسد أما الإذار فيستر به النصف الأسفل من الجسد فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إذارك على عاتقك أي على كتفي من الحجارة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فلما فعل ذلك خر إلى الأرض أي سقط إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء أي شخصت أو شخص بصره إلى السماء ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال إذاري, إذاري فشد عليه إذاره وهذا الحديث في الصحيحين وفي لفظ لهما للبخاري ومسلم فحله أي حل إذاره فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم قال فما رؤي بعد ذلك اليوم فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا وذلك من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول هذا حلف من الأحلاف أو التي كانت في الجاهلية وهذا الحلف كان فيه نصرة للمظلوم وتعاهدوا على ذلك فكما سنعلم لذلك شهده النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول روى الحافظ البيهقي بسنده عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه او كلمة نحوها وان لي حمر النعم وعنده ايضا اي عند البيهقي قال صلى الله عليه وسلم ما شهدت حلفا لقريش الا حلف المطيبين وما احب ان لي حمر النعم واني كنت نقطه وهذا الحديث رواه البخاري في الادب المفرد وهو في السلسلة الصحيحة أيها الأحبة بالله عز وجل حلف المطيبين هذا حلف كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم وركزوا معي ما أقوله حلف المطيبين كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم وسمي بحلف المطيبين لأنهم وضعوا أيديهم في الطيب ثم وضعوها على الكعبة هؤلاء الذين حضروا هذا الحلف منهم او الذين كانوا في هذا الحلف هم انفسهم الذين كانوا في حلف الفضول والذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم هو حلف الفضول والذين كانوا فيه هم المطيبين هم المطيبين فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين حتى لا يختلط على أحد أو حتى لا يعني إنسان لم يقرأ في كتب السيرة ويعلم أن هذا الحلف كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحلف المطيبين الأساسي فحلف الفضول الذين كانوا فيه هم الذين كانوا في حلف المطيبين فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه أي أنقض هذا الحلف وأن لي حمر النعم وحمر النعم هذه مال من أغلى أموال العرب لذلك كانوا يعني يصفون بها الأشياء العظيمة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه في خيبر كما في الصحيح قال انفذ على رسلك انفذ على رسلك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم هذه كما ذكرنا هي أغلى مال عند العرب قال الشيخ الألباني هذا لا شك فيه وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قصي بدكلاف وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجاب وتنازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم فأحضر أصحاب بني عبد مناف أحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين كما تقدم وكان هذا قديما وعن ابن حبان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدت من حلف قريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقطه والمطيبون هاشم بن هاشم وأمية وزهرة ومخزوم قال الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان قال أبو حاتم اللي هو ابن حبان اضمر في هذين الخبرين من لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدت بدم ما شاهدته من هذا هو المقصود يريد به شهدته من حلف المطيبين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد حلف المطيبين لأن حلف المطيبين كان قبل مورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وهم من المطيبين. إنما شهد رسول صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وهم من المطيبين. وسبب هذا الحلف كما ذكر صاحب مدرسة السيرة الشيخ محمد حسين عقوب حفظه الله. الله وكان حلف الفضول اكرم حلف سمع به واسرفه في العرب. وكان اول من تكلم به ودعا اليه الزبير ابن عبد المطلب. وكان سبب هذا الحلف ان رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة. فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه. اي لم يعطيه حقا وثمنا هذه البضاعة فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كاع أي استعدى عليهم أي طلب من هؤلاء الأحلاف أي هؤلاء الذين هم في نصرته وفي حلفه طلب منهم أن يأتوا إليه بحقه فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروه أي انتهروه فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس أوفى أي طلع على هذا الجبل جبل أبي قبيس وهو جبل معروف لما رأى أن هؤلاء الناس لا يأتون إليه بحقه, بحقه صعد عليه عدة طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة فنادى بأعلى صوته يا آلفه لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الحجر, وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدري فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ما لهذا مترك فاجتمعت هاشم أي قبيلة هاشم بني هاشم وزهرة وتيمو ابن مره في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما، وهذا الحلف مكانه كان في بيت عبد الله بن جدعان. فصنع لهم طعاما وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا وتعهدوا بالله لا يكون ضد يد واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه ما بلى بحر صوفا. وما رس ثابير وحراء مكانهما وعلى التأسي في المعاش فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأم وقيل أن ذلك هو سبب تسميته بحلف الفضول أنهم لما قالوا ذلك قالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر وقيل أن سبب تسميته بحلف الفضول أنه أكثر من أربعة أشخاص كانوا يحضرون هذا الحلف كانوا يقال لهم الفضل فلذلك سمي بحلف الفضول أو سمي بذلك لأنهم قالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سامة الزبيدي فدفعوها إليه وقال الزبير ابن عبد المطلب في ذلك حلفت لنعقدن حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل داري نسميه الفضول إذا عقدنا يعز به الغريب لذي الجواري ويعلم من حوال البيت أبدا وبات الضيم نمنع كل عار نحن نمنع كل كل ظلم ونمنع كل عار وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي وابن إسحاق وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب روى ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان والوليد ابن عتبة كان في ذلك الوقت أميرا على المدينة أمره عليها عمه معاوية فكان بين الحسين وبين الوليد مناذعة في مال كان بينهما بذي المروة في المروه وهذا مكان فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه اي تحامل على الحسين ابن علي لسلطانه لانه كان اميرا على المدينه فقال له الحسين احلف بالله لا تنصفني من حقي او لا اخذ لا سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول ثم لأدعون بحلف الفضول قال فقال عبد الله عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال وأنا أحلف بالله لإن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا قال وبلغت المسور ابن مخرمة ابن نوفل فقال مثل ذلك وبلغت عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك فلما بلغ ذلك الوليد أنصف الحسين من حقه حتى رضي وهذا الحل. لأنه كان حلفا لمصرة المظلوم والإسلام جاء بهذا الأمر جاء بهذا الأمر أن الإنسان يجب عليه أن ينصر المظلوم ومن الفوائد في هذه القصة أنه لو حدث بين المسلمين والكفار عهد فيه إنصاف وفيه نصرة لمظلوم فلا شيء في ذلك فلا شيء في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي حمرة النعم حمرة نعم وإني كنت مقطّط ما هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا نحن نمشي في الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مراحله صلى الله عليه وسلم من مولده حتى وفاته صلى الله عليه وسلم ما هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة رضي الله عنها. قال الغزالي في فقه السيرة. وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم خديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية ويلقون غبنا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره ويقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه وكانت خديجة رضي الله عنها سباقة إلى هذه الخصال وكان لها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أثر كريم فخديجة رضي الله عنها هي أول من تتواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي وسته صلى الله عليه وسلم من مالها وكما هو معلوم كما في حديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الملك وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ ثم أخذه فضمه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال أقرأ حتى المرة الثالثة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره ثم ذهب إلى خديجة وهو على هذه الحالة فأخبرها خبر ما حدث له فقالت له الخديجة، فقالت له خديجة رضي الله عنها هذه المرأة المؤمنة، هذه المرأة العاقلة. قالت له والله لا يخزيك الله أبداً، لأنها تعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لا يخزيك الله أبداً إنك لا تصل الرحيم، وتحمل الكلة، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو معلوم من خلقه وحاله والذي يكون على ذلك فإن الله عز وجل لا يخزيه بل هو ناصره ومؤيده لأنه مع الله سبحانه وتعالى فكانت امرأة عاقلة وهذه الحالة وهذه المرأة يجب أن تتمثل كل مرأة بهذا الخلق الطيب أن تخفف عن زوجها وأن تؤنسه وأن تتعهد حياته خاصة لو كان صاحب رسالة أو صاحب هم وما شابها ذلك كما كانت خديجة رضي الله عنها وهؤلاء هم القدوة والأسوة رضي الله عنهن أجمعين قال الشيخ الألباني رحمه الله فصل في تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. قال البيهقي باب ما كان يشتغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج خديجة ثم روى بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى غنم وتكلمنا قبل ذلك في رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم وما الحكمة في ذلك كما ذكر ابن حجر في فتح الباري وذكرنا طرفا من الأخلاق التي تكتسب برعي الغنم فقال له أصحابه وأنت يا رسول الله فقال وأنا رعيتها لأهل مكة بالقرارين أو قال صلى الله عليه وسلم وهل في كما ذكرنا قبل ذلك في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجنون ثمر الكبات وهو شجر الآراك الذي يتخذ منه السواك فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عليكم بالأسود منه أي الطيب فقالوا يا رسول الله وكأنك رعيت الغنم أي أن هذا الأمر لا يعرفه إلا رجل مشى في الصحراء ورعى الغنم فقال صلى الله عليه وسلم وهل من نبي إلا رعاها لقد كنت أرعاها على خراريط لأهل مكة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غيرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها وإني لم أدركها كذا التغار من كسرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرها بل كان يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم صدائق خديجة وذات مرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فقالت عائشة ما لك بامراه حمراء الشدقين مضت في الزمن الاول او في العهد الاول ابدلك الله خيرا منها فقصد نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا والله ما ابدلني الله خيرا منها لقد كانت وكانت وكانت واخذ يذكر بفضائلها ثم قال صلى الله عليه وسلم وكان لي منها ولد وكان لي منها ولد فلم يرضق النبي وواصلن باولاد الا من خديجه رزق منها بكم؟ سمح الله لكم كم؟ 6 السابع مين؟ ابراهيم كان من مريم يبقى من خديجه رضي الله عنها 6 اه بنات اثنين اولاد فقالت ما غيرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الا على خديجة واني لم ادركها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشاة يقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجة قالت فاغضبته يوما فقلت خديجة فقال صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها قال صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا وسنذكر دلائل ذلك كما سنذكر الآن من كلام القرطبي رحمه الله وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قال القرطبي وهذا الكلام من كلام ابن حجر في فتح الباري هذا الكلام مذكور ذكره الحافظ ابن حجر في شرح في فتح الباري شرحه صحيح البخاري قال القرطبي كان حبه صلى الله عليه وسلم لما تقدم ذكره من الأسباب وهي كثيرة كل منها كان سببا في إيجاد المحبة ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها النبي صلى الله عليه وسلم بقي أو ظل مع خديجة زمنا ولم يتزوج في حياتها غيرها فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت وهذا مما لاختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنه أغنته عن غيرها واقتصت به بقدر مشترك فيه غيرها مرتين لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عاما انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما وهي نحو الثلثين من المجموعة ماذا؟ قال القرطبي رحمه الله عز وجل واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين أي اختصت خديجة رضي الله عنها بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عاما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وأمره كم؟ خمسة وعشرون وتوفيت خديجة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كم خمسون سنة انفردت خديجة رضي الله عنها منها بخمسة وعشرين عاما وهي نحو الثلثين من المجموع ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه مما يشوش عليه بذلك وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها في حياتها أحدا ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان فسنت فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها فيكون لها مثل أجرها أجرهن لما ثبت أن من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصدير بالنسبة إلى الرجال لأن أبي بك الصديق رضي الله عنه هو أول من آمن من الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل وقال النووي في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ الوج فحسن العهد من الإيمان حسن العهد من الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عن أن من البر بعد موت الأبوين إكرام صديقهما وهذا من حسن العهد هذا من حسن العهد وكما كان يفعل ذلك ابن عمر مع أصدقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين فقال هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد والذي في حديثنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذارح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة فهذا من حسن العهد بعد موتها رضي الله عنها وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا وإكرام معارف ذلك وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المجلس المجلس الثالث من مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته